وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ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 فَجَعَلَ الْأَفْئِدَةَ مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ قَدْ بَنَيْنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نعلن.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 رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذرزيتي ربنا وتقبل الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب